والسماء مضارق وما أدراك مضارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها هافر فلينظر الإنسان من خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائب مَا تُنَزَّلُ السَّرَّاءُ فَمَا لَهُم مِّنْهُ وَفَمَا لَهُم مِّن قُوَّةٍ فما له من وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَدَّعَتْ هُوَ لِقَوْمٍ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ